وصلنا لحد كده الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا أنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توقفنا عند جمع المؤنث السالم نعم طيب ناخد درسين ونرجع في يقول جمع المؤنث السالم هو من يذكرنا بجمع المؤنث السالم؟ ما دل على؟ طب لو قلت جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين صح أو خطأ؟ طب الذي يدل على أكثر من اثنين ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون جمع مذكر أو جمع تنسية، فإذا أضافت إلى الكلام بزيادة واو نون أو ياو نون صار. جمع مذكر طب لو قلت لم يتغير صورة مفرده او ما تعغير صورة مفرده صار جمع تكسير ظهرت طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت طيب استخرج الجامع مؤنث من هذا المثال طائرات مفردها طائرة طيب زودنا على المفرد الف وتاء طيب ظهرت طائرات إعراب كلمة طائرات ظهرت طائرات فاعل أسأل نفسي دي جملة اسمها ولا فعلية جملة فعلية طيب الفعل محتاج لإيه لفاعل إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات ولا إن الحسنات مش إن دي حرف ناسخ بتنصب اللي بعدها طيب وفي نصب بالكسرة اللي هو مين يبقى الوحيد اللي عايز كسره مين جامع المؤنف عشان كده دايمة اللي هو لك كسر للبنت ضل يقولش يكسر للولد بصح طيب إن الحسنات يبقى اسم إن منصوب علامة نصبه لايه الكسره لأن جامع المؤنث ينصب بالايه بالكسر روى كثير من الأحاديث النبوية عن زوجات الرسول عن زوجات الرسول طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا كثير من العلم وخصوصا الذي كان يدور فيهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة كان يذهب يسأل السيدة عائشة رضي الله عنه عنها عن حال النبي في أهله في بيته طب ليه يسأل السيدة عائشة لأنه هي اللي قام في البيت حاله خارج البيت مو معلوم للصحابة والصحابة شيرفين وهيسألوه أما حال النبي في بيته يعلمه وزوجاته طريقة جمعه طريقة جمع المؤنث السالم أن يزاد على آخر المفرد ألف وتاء غفرت الزينبات بجائزة التفوق بالفصل الزينبات جمع مين زينب. وزينب تجمع زينبات و زيادة ماشي لما قيل لنا صلى الله عليه وسلم زينب بالباب قال أي الزين ؟ ضفرت الزينة باء تاء تفسير تفسير فإذا كان آخره تاء كذفت المعلمات يستقبلنا الأطفال بحنان الأمومة المعلمات يستقبلنا الأطفال بحنان الأمومة فالفين الجمع المعنث المعلمات مفردها المعلمة هو يقول إذا كان آخر تاء حذفت إبن حذفنا التاء دي وزودني علف وتاء المعلمات يستقبلنا الأطفال بحنان الأمومة هذا ما ينبغي أن يكون أما الواقع مختلف تماما والسبب أن كثير من الذين يشتغلون بهذه المهنة من الجنسين غير مؤهل تربويا ونفسيا لهذه المهنة أقصى معاملة يعامل بها مين؟ الطلاب طبعا الطلاب اللي احنا بنعلمهم ما همش هم مش ملايكة وهم برضو في منتهى الصعودة ولكن المعلم ما هوش ايه؟ ما هوش موحل إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا لم يكرمهم. ومش المقصود بالإكرام كدر المعلم وكدر الطبيب ده نوع من الإكرام. أما النهاردة المعلم هو حجر الزاوية في المجتمع. هو الذي يخرج كل الناس. يعني الجيل طاع كويس وراه معلم. الجيل طاع مش كويس وراه معلم. لذلك أنت معلم. هذا يعني أنك قدوة معلم مدخل أو معلمة متبرجة الألفاظ المحظورة ما نجعل الجماعة محظورة الألفاظ المحظورة بنسمحها فين في المدارس الأستاذ يقول للولد يبنل والمدرسة الألفاظ معلها شيء فشأة عشان كده أحيانا الأمثلة الأولاد بيستقبلوها باستهزاء أما يكتب على الصبورة المعلمات يستقبلنا الأطفال بحنان الأمومة الولاد يستهزئوا بهذا المثال وأحيانا الولاد يقول لي يا أستاذ وأنا شفت حنان الأمومة أصلاً صح؟ كل كلما تبقى قريب من البيئة أو قريب من الطالب الطالب بيقول لك على حاجات كتير جداً هو يشعر به المعلمات يستقبلنا الأطفال بحنان الأمومة والاسم الصحيح هو لا يحدث في آخرية هي إذا جمع جمع مؤنث سالما أما المقصور والمنقوص والممدود فإحنا تحدثنا عنه وقلنا تغييرات بتحدث فيه طيب كيف نجمع المقصور جمع مؤنث سالما عيني على مين والاسم المقصور هو إيه الاسم المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة طب إيه اللي عرفت إن هي ألف قبلها مفتوح يعني كلمة فاتة اسم مقصور هدى اسم مقصور ليه؟ لأنه عصى اسم مقصور لأن قبله ألف لازمة مفتوح ما قبله إذا كانت ألف المقصور ثالثة ردت إلى أصلها الواو أو الياء أما أقول هدى, هدى. عد معايا كده الهاء والدال والألف وشي ليه أبا والالف الالف دي عشان أجي أجمع احتلمت هدى ارجحها الاصلاء طيب عشان ارجحها الاصلاء هذي بالمضارع مثلا اقول هدى ياهدي ماشي لكن الالف ده اصلها ايه يا بقت هدى ويا. وزود الالف وتاء بقى صارت هدى يات يات شاركنا في النشوات التمثيل فاذا كانت الالفه رابعة فصاعدا قل بتيها ذكرى ذكرى عد معايا كده ذال وكف وراء و ألف الألف الرابعة تقلب يا صارت ذكرى يا وعشان نجمع جامع قولنا السالم زود ألف وتاء منتدى الذكريات صدى السنين الذكريات صدى السنين بس في ذكريات كتير الإنسان لنساه صح خصوصا من فكريات المؤلمة ممكن تكون مؤلمة مش حقا ممكن تكون معصية كبيرة قوي تعملتك. ومع ذلك انت بتنساها ممكن تكون ما احدفتش لها توبة ومع ذلك بتنساها قال الله احصاه الله ونسوه فقلب في الماضي قد تجد الذكريات انت محتاج انك انت اكتوب ايه اكتوب منها ان المنتديات تا والتي ان المنتديات منتشرة على الشاطئ اقول ان المنتديات تا والتي تي ولا والتي تي ليه هي اصلاح ايه منتدة الالف رقم كام خامس احنا هنا رابعة فصاعدا تقلب الخدمات الصحية تتوافر في المستشفيات مستشفى الألف ممكن بلا سادسة مثلا تقلب يا مستشفى يا وزود ألف وتاب يبقى عند جمع المقصور جمع المؤنى الساد أنا بعمل إيه؟ بعمل سهمين فوضحيين كده الأسهم لا هي ألف ما قبلها مفتوح آه يعني آه فتا فتا هي مرسومة كده مرسومة ياه بس ما هيش ياه هي ألف ليه لاني بتاء مفتوحة عصر عصر ألف قائمة قبلها الصاد مفتوح الخدمات الصحية تتوافر في المستشفيات فين الكلمة اللي احنا بنظار عليها يبقى انا عشان اجمع المقصور جامع مؤمن السالم بعمل سهمين توضحيين كده كده الشكل ده. واقول الالف ثالثة رابعة فاكسر ثالثة ربد الى اصلها رائعه فأكثر اكثر تخلب بها خلصت الموضوع واضحه جمع المنقوص هو في مقصور وفي منقوص ده في مقصور وفي منقوص وفي ممدود وفي صحيح وفي شبيه بالصحيح عشان نخليك نفسك في حاجه طب المنقوص هو ايه اسم مهرب اخره ياء مقصور ما قبله محامي قاضي ساعي داعي هادي جاري إذا كانت يا المنقص موجودة بقيت إزاي أقول جاري جاري موجودة ليها أعمل فهي خلازة منها وزود ألم جاري خلاص طيب مش موجودة لو محذوفه ولا تعي زي تثنيه الايه المنقوص محا من قاض ساع داع عين الياء مش موجوده بس عوضنا عنها بمين بالتنوين هقول لها لا فعائل بت ساعي يا عايز تسني قول ساعيان عايز تجمع هقول ساعون عايز اجمع جمع مؤنث اقول ايه ساعيات عشان كده قلنا ثلاثة محامين عايزين يفتحوا مكتب محاماه فعايزين يعملوا يافطه ف يا مولانا نكتب ايه تقول له يا عم مش محامي يقول لك اه تقول له خلاص زود وونون تبقى المحاميون يعمل اليفطى ويصرف عليها وكل اللي مش يعمل يقول ايه محاميون فعلي اسمها محاميون لما الفئة ايه محامون يبقى عند الجامعة الياد يقول لها ايه مع السلامة. في كثير من بقاع الارض جبال راسيات راسية وقدور راسيات راسية بقى راسيات طيب أجمع الممدود عيني على مين عيني على الهمزة عيني على الهمزة طيب وهسأل الهمزة أسئلة هل أقول لها أنت أصليا ولا مزيد للتأنيف ولا منقلب عن أصلي تقول لي أنا قدامك شوفني أو مزيدة للتأنيث أو منقلبة عن أصل كلمة إن شاء إن شاء آخرها إيه؟ همزة طيب أنت أصلية ولا تايوان ها؟ يا معامر أصلية؟ هسألها أصلية ولا مش أصلية هعرف إزاي هجيب المضارع على الهمزة بقية انشاء انشاء أو لينشئ الهمزة موجودة تبقى أصلية تبقى كما هي فأقول انشاءات انشاءات ماشي طب إذا كانت زائدة للتأنيف زي حسناء صحراء حمراء وزرقاء وصفراء وكل الألوان النهاردة يوم الحمراء صح؟ النهاردة ايه؟ النهاردة 14 فبراير المسلمون يحتفلون بالهابي فالانتاين دي صح؟ صح؟ المسلمون يبحثون عن مواطن للفرح عشان الحزن كتير فإحنا عايزين نسيب الشعب يفرح عيد الحب عيد الربيع عيد الأم عيد الشرطة لما بنشوف عيد تحرير سيناء أعياد ياما وإحنا ما عدنا غير كم عيد عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة خلي بلف والحسن البصري رضي الله عنه يقول إن كل يوم يمر عليك لا تعص الله فيه هو لك أيه إذا إحنا عيادنا أولياء صح عيادنا أولياء ما هو كل يوم يمر عليك لا تعص الله فيه هو لك أيه عيد إذا نحنا نتقلص من الإيه من الأعياد إذا لا جزء تشبه ادخل وقرأ قصة فالنتينو وفالنطيم والقصة ديت رايحة فين ومين والقصة والديتة ايه ولكن طبعا ما ينفعش نتكلم على المهاردة لان الموضوع خلص والدبديب الحمراء والقلوب الحمراء والورود الحمراء والجزم الحمراء و... صح؟ الطماطم الحمراء ولا ياس كريم يا عم ازالش طب انشاء الهمزة اصلي حسناء الهمزة دي للتأنيف تقلب واو بتبقى حسناء أما اما اقول لك اجمع هذه الكلمات جمعا مناسبا فتلاقي واحد يقول لك مسلم مسلم مسلمون ومسلمات حسناء يقول لك حسنون وحسنوات في كده لا جمع مناسب يعني اللي تنفع مذكر تذكر واللي تنفع مؤنث وإذا كانت زينا للتأجيز قلبت واوً غزل علم الصحراءات فأحيى موتها وإذا كانت منقلبة عن قصر الواو أو الياء بقيت همزةً أو قلبت واوً كلمة سماء يا سماء الشرق طوفي رضيها سماء همزة لو أنت جبت المضارع لقيت الهمزة دي واو أو ياء يبقى هي منقلبة عن قصر بقول سماء يسمو بناء يبني يبقى الهمزة دي منقلب عن قصر قالك المنقلب عن قصر انت بالخيار ممكن تجمعها جمعين سماء يبقى دخلت خيالات الهمزة زي ما هي صح او سماواء اللي ابتهى صح يبقى ننظر الهمزة اصلية تبقى كما هي مزيدة للتأنيف تقلب منقلب عن أصل هتاخد مين اللي اتنين هتاخد اللي اتنين. طيب اللي جادية لذيذة خالص جمع الثلاثي الساكن الوسط جمع مؤنث سام ثلاثي ساكن الوسط وسطه حرف إذا كان الاسم المؤنث ثلاثي ثلاث حروف وسطه حرف صحيح ساكن وأوله مفتور نظره ركعة سجده زهرة طيب أما أقول نظره نظره إنهن ملها طيب والضاع ملها ساكن طيب الضاء دي الحرف إلا يبقى ده صحيح وإيه وساكل قالك لما تقعد تجمع أو جامع مؤنث سالم مؤنث ثالم إلا هجرة قالك يتبع حركة الأول واخد بالك يعني إيه يعني نظرة تبقى إيه نظارات يبقى تبعت حركة مين النون النون مفتوحة بقت الضاء مفتوحة رك كعه الراء مفتوح والكاف اللي هي الحرف الثاني صحيح وايه؟ وساكن خلاص؟ يبقى لما عوز اجمع هخل حركة الكاف زي حركة الاول اقول ايه؟ راكاعات سج ده السين مفتوحة والجيم مسكونة على عفريت سج ده ساكنة وايه؟ هو صحيح؟ موالجين مش حرف إلا فنجا جمعها هتاخد حركة مين السين تبقى الساجدات زهرة تبقى إيه زهرات الاسم المؤنث سلاسي وسط حرف صحيح ساكن سلاسي وسط حرف صحيح ساكن يجب فتح الحرف السادي خلاص؟ إعراب جمع المؤنث. آه آه. إعرابه قصه سهل جمع المؤنث السالم يرفع بالضم والوالدات يرضعن أولادهن يرفع بالإيه بالضم وينصب ويجر تقرأ في القرآن آيات كثيرة. تدعو إلى التفكير والتأمل يبنو من الحاجات من بات ساعيا يبقى عني جمع المؤنث يرفع دم وينصب ويجرب الكسرة لما أقول لك مثل لما يأتي مفعول به منصوب بالكسرة تعرف الحزقه جمع المؤنث دلوقتي أنت فاكر صحيح؟ طيب يبقى إيه جمع. مفعولهم بمنصوب بالكسرة يبقى هو ايه مفعولهم به يبقى جامع مؤنس سعيد. الأسماء الخمسة هي الأسماء الخمسة قلنا أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك وما فيش ذوك زاك زيك يقولك في ايه ذ ذا ذ. الأسماء الخامسة ترفع بال و وتنصب بال ألف وتجرب باليا يبقى ابتعرف بالحروف ولا بالحركات بالحروف يبقى أنا ما جأقول اذكر شروط إعراب الأسماء الخامسة بالحروف تقول لي أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلمة طيب أبوك كريم وأبي كريم كلمة أبوك وأبي أيهما من الأفعال الخمسة ها أبو أبو أبي مالها يعني من الأسماء الخمسة بقى. دي من الاسماء الخمسه ودي من الاسماء الخمسه بس ايه الفرق ان ابوك من الاسماء الخمسه تعرب بالحروف حروف اما ابي من الاسماء الخمسه بتعرب بالايه بالحركات اذا في القطعه لو انا استخرج اسم من الاسماء الخمسه واعربه انت تلاقي ابي تقول لا مش منها لا هي ابي منها ولكن تعرب بالايه بالحركات خلاص الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وذو إعرابها ترفع بال بالواء أبوك أبر الناس أبوك أبر الناس أخوك من واساك في الشد عشان كده سأل على أقول صدقوا الحق من كان معه ومن يضر نفسه لامفع ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك بس سلام على الصادقين سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفه فالأخوة عملة نادرة الكل بيشتكي أن الأخوة عملة نادرة طيب ما الأخوة إلا أنا وأنا يعني أنت بتشتكي ولا بتشتكي ثم تقرب خطوة لي وقرب لك خطوة وتبقى أخوي وما قبلك أقول لك إني أنا أخوي فالدنيا تبقى حلو والعرب تقول أخاك أخاك فمن لا أخ له كساعد إلى الهيجة بغير سلاح، إلزم أخاك اللي مالوش أخ زي اللي دخل الحرب من غير, من غير سلاح أخوك من واساك في الشدة وشوق يقول جزى الله الشدائد كل خير ساعة الرخاء كل الناس حلينا مش محتاج فلوس مش محتاج أي خدمة وعارف ان كنت لا محتاج فلوس ولا محتاج اي خدمة وأمرني والله نفسي تأمرني بحاجة وساد ما تحس ان ظروفك كعبلت وتقرب منه او تشوف رخمه على التلفون بيرن تقول يا ايه ايه ورا حاجة فنتحجج بقى وما نردش وكنت نايم وصلكا على الصامت جزى الله الشدائد كل خير ليه؟ بتعرفته بها عدو من صديق أخوك من وساك في الشد حموك أبو زوجتك أحسن واحد يتحبه طبعا صح؟ أكيد طبعا ماشي لَا فُضَّفُوكَ لَا فُضَّفُوكَ متى تخال ذي الكلمة؟ اللي من يحسن الكلام؟ مواحد قال كلام حلو قدامك تقول له والله يعني ايه لَا فُضَّفُوكَ؟ يعني ربنا ما يفض سنانك فمك من الأسنان دعاء ان ايه؟ سنانك تفضى في مكان بعدم خلو الفم من الأسنان لَا فُضَّفُوكَ يقول الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم ذو بمعنى صاحب اسم من الأسماء الخمس من قيل هذا البيت المتنبي المتنبي دا لقب كنيته كنيته أحمد كنيته أبو الطيب ولقبه المتنبي واسمه أحمد بن الحسين أحمد ابن الحسين لقب بالمتنبي يقال وهذا في ظن غير صحيح لأنه كان صاحب عقل راجع صعب أنه يدعي ولد ولدنا البيت الذي قتله فلنقب كده أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم يا سلام فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلب خرج مع غلام له في الصحراء قطع طريق خرجوا عليه المتنبج جرح غلام نداله قال له يا سيدي ألست أنت القائم الخيل والليل والبيداء تعرفني هذا كلامه اللي الصيف والرمح والقرطس والقلم رجع عشان ما يتقالش عليه أنه هو يعني ايه يقول كلام في الهوى رجع عارف أنه هو هيموت وبعد ما فعل نظر إلى غلامه وقال وقال له قتلتن فاشتهر هذا البيت بايه البيت الذي قتل صاحب ترفع بالواو وتنصب بالآلف إن أباك بل أولنية أبوك والتانية إن أباك إن أخ الحرب اليقضان ذو الحيلة برضو حموك أبو زوجته كان حماك أبو لك. صح كان حماك ابا اه بس بالحركات بقى صم فاك عن لغو القول صم فاك عن لغو القول فعل أمر وفاك مفعول به منصوب بالالف صم فالامر وفاك مفعول به منصوب بالالف خلاص صم أنت فاك خلاص وطبعاً صيانة الفم مش لان اروح لطبيب السماء ولا استخدم معجون والاسواك صيانة الفم انك انت تكتب عليه مغلق للتحسنات ليه؟ لان اللسان يقعد في مشاكل الدنيا عشان كده كان ابن سعود يقول ما شيء احوج الى طول سجن من اللساني وكان أحد السلف ينسب لسانه ويقول يا لساني قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم قبل أن تندم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كل كتير تخطئ كثير والصمت حكم وقليل فاعله وأنت مهاب ما لم تتكلم أي إنسان قعد بقى في مجلس كده شوف واحد بين عليه علامات الوقاف وقعد ساكت تقول له اتكلم بقى افتح بقى انت عايز تعرف تعرف هو ايه لان ساعت ما اتكلم تكلم حتى اعرفك فلما بابا حنيفة قعد في المسجد بدي دارس شاف واحد ايه بقى كده لحية وقر وحاجة جمدة أبو حنيفة لم ينفسه وأم جاي لم يمرجليه أحيبه ويتكلم كلمتين ويبصي للراجل للراجل أحد صمت رهيب ساكت. فطبعا أحيانا أنت تقول أن ده واحد عادي يطلع حاجة جندي كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا يعني لو أنت شفت الشيخ بن عليه رحمة الله تفضل تتكلم بكلام الفصحاء البلاغاء بقى ومفكر الرجل ده رجل فلاح نعرفش عاجل صح؟ ولما تقترب منه تجده ضاحر ملئ عينه عليه رحمة الله. فواحد بيسأل ما أبو حنيفة بيقول له لو أنا فتتني سنة الإيه الفاجر قبل الصلاة؟ قال له صليها بعد إيه؟ بعد شروق الشمس. خلص الكلام. اللي ال الأعداء فضلت الإمام الشيخ الكبير قال له يا إمام وإلا لم تشرق الشمس؟ فقال له بس بنت على حقيقة. ثالثة. أنا لأبي حنيفة أنا يمد مدر جنير فطبعا أنا ما بديش فرصة على حد يلم رجله عني أنا عايزه يمداف وشتي أول ما أخش لازم أعمل إيه أتكلم على طول فيظهر العجر والإيه والبجب في الإنسان في مواضع الصمت فيها محمود وفي مواضع الصمت فيها مذموم في مواضع الكلام فيها محمود في مواضع الكلام فيها مذموم انت فكر الكلام اللي انا بقوله ينفع زي واحد بيمشي في الشارع يبص عند اخواننا الطيبين اللي انا بحبهم دول لابس جزمه ب 400 جنيه ومش عارف تيشرت مش عارف بكام وشاغل باله يقول ده اصلي طب ده ماركه طب ده مش عارف ايه طب الجزمه دي بتتلبس لوحدها طب مش انت الكلان ده بنسميه في الشارع كلام فيما لا يعني كلام من حسن اسلام المرغ تركه ما لا يعني لمن هذه الدار أحد السلف ماشي لا دار وقال لمن هذه الدار ثم قال وما يضرني أنا إلا يضرني ألا أعرف لمن هذه الدار فإحنا عندنا فضول كلام فنحتاجين صيانة الفم صم فاك فاكعا لغوك إذا كنت برأي فكن ذا ذا بمعنى صاحب خبر كان فإن فساد الرأي أن تتردد إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد وتجرب اليوم اليومين يعني أقول أبوك كريم رأيت أباك سلمت على أبيك كم لأبيك من أياد عليه. المؤمن مرآة أخي لحميك البر مكانة أبيك زن القول قبل أن تلفظه من فيك يعني كده بقى لو زن القول يعني كل واحد فينا يحتاج ياخد إيه وماشي معام زانه وماشي زن القول الحسن يقول قلب المؤمن أمام لسلام قلبك والدام لسان المؤمن بيوزن بقى الكلام عايز يقول كلمة بتمر على القلب فاخر تقولها فيها شر ما تقولهاش هي والعدم زي بعض يبقى ايه ما تقولهاش زن القول زن القول قبل ان ترفضه من فيك يبقى الاسماء الخمسة عونا لذي الحاجة الاسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو بمعنى صاحب ترفع بال واو وتنصد بال آلف وتجرب بالياه لتعرض لإعراضها هذا الإعراض لابد أن يتوفر فيها شروط الشرط الأول أن تكون مفردة يعني غير مثنى ولا مجموعة أن تكون مكبرة متبقاش مصغرة أن تكون مضافة وأن يكون إضافتها لغير ياء المتكلم طيب واذا جمعت اعربت اعراب الجمع انما المؤمنون اخوة كمت اخوة مجموعة تعرض اعراب الجمع طب من يعرب انما المؤمنون اخوة انما ان ناسخة فيها دخلت على بعض كفتها عن العمل بسموها كفة مكفوفة والمؤمنون مبتدى خبر خلاص طبعا ايه اخذنا هذه الاشياء عندي ونتوقف عنده الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يعني ايه يعني ممنوع من التنوين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبقى اللي يلحقه تنوين بنسميه مصروف والذي لا يلحقه التنوين اسمه ممنوع من الصرف يقول يمنع العلم من الصرف في المواضع الستة الآتية فهل بانك قلنا قبل ذلك ان الممنوع من الصرف نسيب الكتاب كده لحظة بس الممنوع من الصرف ينقسم لقسمين ممنوع من الصرف لعلة واحدة اي لسبب واحد وممنوع من الصرف لعلتي يعني سلام السببين دول العالمية زائد ستة حنيات والوصفية زائد ثلاث حنيات تعالوا بصطوره المصورة ممنوع من الصرف لسبب واحد المؤنث المختوم بألف التأنيس المقصورة بقول سلمت على سلمة سلمت على ليلى سعدة كبرى صغرى لماذا منعت هذه الكلمة من الصرف؟ لأنها مختومة بألف التأنيس المقصورة الليه ألف لازمة قبلها مفتوح خلاص طيب اتنين. ألف التعنيس الممدودة مؤنس مفتوح بألف التعنيس الممدودة حسناء سلمت على حسناء لأن الممنوع من الصرف بيجرب الايه بالفتح ثلاثة صيغة منتال جمهة طيب ايه صيغة منتال جمهة قال لك صيغة منتالج جموة دية كل جامعة تكسير بعد ألف الجامع حرفين أو ثلاث بس أما يبقوا ثلاثة يكون أوصفهم مساكن وصلة هم أقول كلمة مسجد جمعها مساجد بعد ألف الجامع كم حرف اللي هو الجيم والإيه يبادي ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتالج طيب مصباح جمعها مصا بيه. بعد ألف الجمع ثلاث حروف وسط الثلاثة اللوامين الياء ساكن خلاص طيب أخرج من لا ينتمي إلى هذه المجموعة سجاجين مصابيح سيارفة فين اللي لا تنتمي لهذه المجموعة كلمة صيارفه ليه طب هي أصلا جمع تكسير وبعد الالف الجامعه كم حرف لا هي راج صيا ادي الياء والالف رفه كم حرف بس وسطهم له حرف مين صار لا الف صيا ر ف ف ف مفتوح يبقى مش مش ممنوع من الصرف كلمة دكاترة ممنوع من الصرف لا ليه لان بعد ألف الجامعة تالت حروف بس أوسط مش ساكن أباطرة نفس الكلام خلاص يبقى يمنع من الصرف لعلة واحدة المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة والمؤنث المختوم بألف التأنيث الممدودة طيب ايه رأيكم في كلمة شعراء شعراء دية ممنوع من الصرف لا أه او اه طب لا ليه لانه ايه طيب وشعراء ودية جامعة سيغة مطلق الجمعة شعراء الف ممدود بس مش تأنيه خلي باله العلماء وضعوا ألف التأنيس الممدودة عشان تقابل ألف التأنيس المقصورة قلت علمية تقريبية أما كمت شعراء ممنوع من الصرف بالرغم أنه ده مش ألف إيه مش ألف تأنيس بس لو جد في الامتحان وفيش غيرها استخرج ممنوع من الصرف لعلة واحدة واذكر السبب أقول له شعراء والسبب إنه مؤمنس مختون بألف التأنيس الممدودة إذا نوضع عدية وتقابل خلاص؟ طيب. يمنع من الصرف للعالمية العالمية معاكم حاجة ستة حديث أكلم لك من المثال ده بنقول عمر ونوران راحوا اليابان واحمد رمضان راح برسعيد عمر ونوران راحوا فين راحوا اليابان طيب عمر على في واحد اسمه عمر خلاص يقول لك عمر منع من الصرف لسبب العلميه ووزن الفعل العلميه ووزن الفعل زي عمر وزفر وزحل وقزح وجحا عند صفحه 56 رقم 6 أن يكون علما على وزن فعل وناس بيعبروا عنها بالعلميه والعاد ألك إن عمر عدل بها عن عامر، عدل بها عن عامر. إذا العالمية وزن فعل عمر زفر زحل قزح جحا. خلاص؟ في بدأنا المنوعة الصرف. ملك عمر أقام عمر نظام الشورا. استغرب من الصرف وبين السبب. تقولي المنوعة الصرف عمر والسبب العالمية وزن فعل، العالمية وزن فعل. طيب. عندي بعد عمر مين؟ نوران نوران ده اسمه ايه؟ مؤنث فالمؤنث يمنع من الصبر عالمية والتأنيف فبعندي المؤنث انواع عندي مؤنث اسمه مؤنث لفظي يعني ايه لفظي؟ يعني هو مذكر بس لحقته عالم التأنيف زي اسام وزي مصطفى زي معاوية وعندي مؤنث معنوي اللي هو مؤنث خالي من العلامه زي زينب ومريم وهدى ومؤنث فيه علامه اسمه مؤنث لفظي معنوي اقول عن عائشة تاء والتي تاء لتا تا؟ لانها ممنوعه من الصرف والممنوع من الصرف بيجر بالايه بالفتح طب لماذا منعت عائشة من الصرف قال لك العلميه و فاطمة علم على أنسى طيب ومكة علم على بلد على مكان خلاص تقول سعاد صحفية بارعة فسعاد ممنوع من الصرف لماذا للعالمية والتأميس المثال الذي يليه لسعاء ده لمحة جر وسعاد بقت ايه مجرورة بالفتح فإذا كان العالم المؤنث ثلاثيًا ساكن الوسط زي هند زي داعد زي مصر قالك يا جوز فيه الصرف وعدم الصرف ينفع قول سلمت على هند ودي أم أقول لك وجه سلمت على هند هندي تقول لي ليه؟ توجه تقول لي إيه؟ تقول لي لا إني ده مؤنث؟ ساكن الوسط ثلاثي ناشي جاز منعه وجاز عدم منعه طيب عمر ونوران راحوا اليابان اليابان ده اسم ايه اعجب زي رمسيس زي ادريس زي عقوب زي سقراط خلي بالك كل اسماء الانبياء ممنوع من الصدر إلا صن شمله ص صالح والنون نوح والشين شعيب والمين محمد واللام لوط والهاء هود صن شمله ماشي يبقى لما اقول عمر ونوران راحوا اليابان لماذا منعت كلمة اليابان من الصرف تقول للعالمية العاميه طيب وأحمد رمضان أحمد اسمه اللي فعل يا شفا قولا واحدا أحمد الله على سلامته صرف أحمد دي اسمه اللي فعل يبقى اسمه اللي فعل تنفع اسم وتنفع فعل فدي ممنوع من الصرف ليه للعالمية وزن الفعل العالمية ووزن الفعل إذا عندي عمر ونوران راحوا فين عمر ونوران راحوا اليابان وأحمد رمضان راح برسعين طيب رمضان ممنوع من الصرف ليه قال لك دي ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة ألفون طيب رمضان شعبان وسعفان وزعفان وسفيان وعثمان وجوعان أنهو والراجل يقول لي وعدشان كله على بعضه طيب ما الذي لا ينتمي لهذه المجموعة من الكلمات اللي احنا قلناها؟ جوعان وعدشان لأن جوعان وعدشان وفي واحد اسمه جوعان جوعان بن المفجوح لا في سعفان أما جوعان دي ايه؟ وصفية جوعان وصفية وأحمد رمضان راح فين؟ برسعية طيب كلمة برسعية دي ايه؟ بيسموه تركيب مزجي. ايه هو التركيب المزجي؟ كلمتين حتى صارت كلمة واحدة. كلمتين دخلوا ضاع حتى صار كلمة واحدة. زي نيويورك. نيوي يعني جديد. ويرك. نيويورك. بور اي بور بقى. بور سعيد بور توفيق بور سيناء بور اي بور حضر موت بعل بك ماشي اسم ده مركب ايه مركب مسجد يبقى عندي عمر عالمية وزن فعل نوران عالمية وتأنيس يابان عالمية وعجمة أحمد عالمية وزن الفعل رمضان عالمية وزيادة ألف ونور بورس عيد عالمية وتركيب مزجل عالمية وتركيب مزل. طيب في العالمية والعجمة قال لك لو كان الاسم العجمي سلاسي ساكن الوسط زي نوح وهود ولور يمنع ايه يصرف شأن كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف إلا دول فيصرف طيب يمنع من الصرف للوصفية أن تكون صفة على وزن فعلان زي عطشان جوعان ريان صفة على وزن أفعل أفضل أحسن أعظم وإذا حييتم بتحيات فحيوا بأحسنة بأحسنة مولتش بأحسنين أن تكون صفة من الألفاظ الآتية أحد وثناء وعشار ولفظ أخر جمع أخرى دخل الطلاب الفصل أحدة أو طبعا عندي مثل وثلاثة ورباع كل الكلمات ديك ممنوعة من الصرف طيب يقول ويمنع الاسم كذلك من الصرف في الأحوال الثلاثة الآتية إذا كان مختوم بألف التانيس المقصورة سلمة وبشرة وحبلة إذا كان مختوم من بألف التانيس الممدودة حسناء صحراء شعراء أطباء أصفياء عندي كلمة شعراء وأطباء مذكر ومحطوطة فين مع ألف التانيس الإيه الممدودة إذا كانت على صيبة ممتع الجمعة هي كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطهما ساكن شرط أن يكون أوسطهما ساكن يبقى ما سلمت على صيارفة أقول على صيارفات مش تا أو على صيارفة خلاص. النقطة المهمة إعراب الممنوع من الصف الممنوع من الصرف يرفع بالضم زيه زي مين زي المفرد زي مين جمع التكسير زي مين زي الجامع المؤنث خلاص طيب ينصب ويجر ينصب ويجر بالايه بالفتح سلمت على عمر ولا عمري اختار ولماذا؟ سلمت على عمارة ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف اعلة المنع العالمية ووزن فوعل طيب عن عائشتا عن عائشتي اختار وليه؟ عن عائشتا ليه؟ لأنه ممنوعة من الصرف عشان العالمية و والتأنيف عن عائشة تال ماشي ذهبت إلى رمضان نا ولا ني نا ليه لأنه مبنى من الصرف السبب العالمية وزيادة ألف ولا أنتم ممتازين من صلى الله عليه وسلم من من الصرف يرفع بال بالضمة وينصب ويجرب بال. فتح. طيب. في شرط في شرطين للممنوع من الصرف اللي يعرف هذا الأمر. الشرط الأول ألا تعرف والشرط الثاني ألا تضاف. ألا تعرف ولا تضاف. طيب. كلمة مس مساجد كلمة إيه مساجد. ممنوع من الصرف ليه؟ لأنها صيغة مبتهى الجمهور أقول صليت في مساجد ده طب لو ما عرفتها لو قلت صليت في المساجد دي أدا معرفة تلقى بالكسر طيب إذا أضيفت صليت في مساجد السنية مساجد السنة ومساجد دي يبقى يقرب الفتحة بشرطين، ألا يعرف ولا يضاف، فإذا عرف أو أضيف يجرب الكسر. يبقى هجيب لك سؤال، أقول لك كلمة مساجد، ادخلها في جملتين بحيث تكون مجرورة بالفتحة مرة ومجرورة بالكسر مرة، مجرورة بالفتحة، قلت صليت في مساجد نظيفة. نغروه الكسره صليت في مساجد السنه صليت في المساجد دي طيب هقول لك صوب الخطا صوب الخطا صليت في المساجد ده تقول لي صليت في المساجد دي اقول لك صليت في مساجد دي نظيفه تقول لي لا صليت في مساجد ده نظيف وصله طيب عندي بعد كده حذف التنوين من الاسم المنون متى يحذف التنوين من الاسم المنون آه يعني كتاب قلم غزال قمر صح؟ صحيح امتى يحذف التنوين قال لك لو دخلت عليها ألف و لا أنت مستشار فكن مؤتمن قدر ونن هحذف التنوين هدخل ألف و لا المستشار مؤتمن إذن التنوين وقال ما يجوش معه التنوين وقال ما يجوش معه أن يقع مضارف المصلحون رواد في المجتمع رواد في بقى في تنوين طب قلت رواد رواد المجتمع المصلحون رواد المجتمع يبقى انا عملت ايه وقعت كلمة رواد مضافة لذلك لا يأتي التنوين يبقى يحذف التنوين في تام حالة في حالتين اذا عرفنا واذا اضفنا أنت مستشار رن مبتدأ أخوة حط ألف ولم ينفحشون أنت المستشار يبقى التنوين وقال ما يجوش مع بعض تنوين وقال ما يجوش مع بعض أن يكون علما موصوفا بلفظة ابن مضافا إلى علم آخر خالد سيف خالد سيف خالد سيف الله المسلول الاسم في الهげ خالد سيف الله الايه؟ المسلول طب سؤال. خالد خد اللقب ده في quel سنوع ها خد اللقب ده في quel سنوع هو خالد بن الوليد عاش مع النبي في quel سنوع سيف الله المسلول ده عاد مع النبي في quel سنوع هو أسلم انت ستة هجرية آخر كلام خالد من مسلمة الفاتح يعني أسلم تمانية هجرة والنبي مثلا كام؟ إحداشر عاش في ظل الإسلام كام مع النبي كم سنة وخذ اللقب ثلاث سنين أبوه راية راوية الإسلام عاش مع النبي كم سنة عشر سنين ما شاء الله عليه لا لا لا تبقى تبيعين ثلاثة هو متى سيدنا سضة وراية متى أسلم ستة برضه انت معلم عليك ستة ولا يا آه. اسلم عام خيبر يعني سنة كام سبعة اتنين الموال بدر امت لا دا الدنيا مش مصبوطة اسلم اتنين كده اتنين اسلم عام سبعة والنبي توفى الله سنة 11 رب عاش مع النبي كم سنة 4 سنوات واخذ راوية الاسلام لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ اهتز لموته عارش الروحمة عاش في ظل الاسلام كم سنة سعد ست سنين ست سنين سعد بن أبي سعد بن معاذ. ولما مات اهتز لموته عارش الرحمة انت ابن كم سنة في الاسلام انت ابن كم سنة انت, انت ابن كم سنة كم عمرك في ظل الاسلام انت عندك كم سنة اي 54 سنة ابن الإسلام منذ 54 سنة ايه اللي انت عملته؟ قدمت ايه اللي انت عملته؟ وأنا بقول أربع سنين بقى رواية الإسلام ثلاث سنين سيف الله المسلوط ست سنين اهتز لموتر عرش الرحمان ابن أربعين عندنا بيلعب ابن خمسين بيلعب عميل لاعب العالم بيلعب وتلاقي واحد مثلا عنده 60 سنة يقول لك أنا عايز أسفر برده تقول له ليه؟ يقول لك عشان أكون نفسي تكون نفسك يعمل حاجة بعد ستين سنة أنت قدامك مشروع واحد بس تستعد له كويس اللي هو إيه؟ لقاء ربنا فعلا كان رجل من السلف إذا بلغ أربعين سنة اللي إجرى في رشه وقال لقد ذهب عهد النوم ما عادش في وقت للإيه؟ للنوم دلوقت ابن خمسين سنة لو واحد رأيها عمره ريح السعودية يقول له يقول لك الله يكريمك باتلنا العجبة الثانية مورة أسباني عشان الراجل عظمة كبيرة عايزين ندفيه الصحابة كان يليب له 40 سنة يقول لك خلاص عهد النوم خلص قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه فانت بص الحالي وحالك وبص الحالي الأوائل كان يخش الإسلام يطرق ما يطلعش كده عشان كده أول كتير مننا يمثل شخصية مين السيد عادي السيد مين السيد عادي واحد يولد ولاده عادية ودخل مدرسة عادية واتخرج من جامعة عادية واشتغل في وظيفة عادية وقَوَز قَوَازَة عادية ومت موته وادوا كتير ألف مليون مسلم كلهم يمثلون السيد عادي الدنيا لابد بين دخل من باب خرج من باب لم يترك بصمة. في واحد كان كل همه عنده مئة يتيم مش لقلهم من يكفلهم فكان كل همه انه ينحس عن تفلاء لهؤلاء المئة فلما خرج من الدنيا ترك ترك بصمة مستشفى الديمردانش كانت ملك الامرأة اوقفت الارض لبناء المستشفى يبايا خرجت من الدنيا وتركت بصمة انت ايه البصمة اللي انت تركتك جامعة القاهرة كانت أرض الامرأة برضه وأوقفتها فكانت جامعة للقاهرة كانت تعلمة فيها من الناس فإيه تركت بصمة إنت إيه البصمة اللي إنت تركتها لا ممكن أموت النهاردة أو إنت تموت النهاردة طيب ما البصمة التي قدمناها عشان كده إحنا في حاجة إن إحنا فيه أعلن نفوق إنك إنت ضاع بصمتك ضاع بصمتك الكيمياء دي أعزة الأفعاله الخامسة نختم بالأفعال الخامسة سريعاً بس الأفعال الخامسة هي ايه؟ هي كل فعل مضارع عشان اقول يا شباب ان ده فعل من الأفعال الخامسة لابد يتوفر في شرطه الشرط الاول ان يكون فعل مضارع الشرط الثاني ان يتصل به واحد من ثلاثة الف الاثنين او هو الجماعة او يا المخاطبة يجي في كل امتحان يعملك مطبس ناعي يقول لك ايه؟ طبعاً يا شباب ديت مش مش مطابع اللي بتعمل في الشوارع ده مش مطب أما عمل لك مطب يعني عمل لك خفرة توقع فيها صح؟ شو احنا بنقوله ده أنا عملت في فلان مطب؟ طيب مطب يعني حاجة يوقع فيه مش بابعاش بالشكل ده صح؟ يعني المفترض نخل المطب كده المال اللي بقى التجوف الأعلى اسمه ايه؟ اسمه عند العرب مقب طيب التجوف الأسفل اسمه ايه؟ نقب إذن اما انا عملت في فلان حتة مطاب ما يدقاش كده المطاب ما اللي بقى ازاي كده حفرة يوعفي حفرة يوعفي لك الافعال الخامسة هي كل فعل اتصل بقلي بالاثنين او هو الجماعة ويام الخطر صح ولا غلط رد علي صح ولا غلط صح ولا غلط طب ايه الخطر صود الخطر يا دكتور ما قلتش مضاهرة يبقى عشان نقول فعل من رفع الخمسة لابد أن يكون فعل مضارع اثنين اتصل بألف الاثنين او هو الجماعة وياء المخطب قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر بص التنالوا في فعل مضارع واتصل به وهو يبدا فعل من رفع الخمسة طيب سارعوا إلى مغفرة من ربكم استخرجوا فعل من رفع الخمسة كده بسرعة ممتاز لا لا لا مين سريع ده فعل, فعل امر انت بصيت لي ايه ليه واو الجماعه سارع تقول ده من الافعال الغه وان لا بده يكون مضارع ويتصل به واحد من ثلاثة ألف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه فبسال سؤال هو ما يتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه يبقى اسمه ايه فعل من الافعال الايه فبدل ثلاثه ليه علماء النحو ما قالش الأفعال الثلاثة وقال الأفعال الخمسة فيه اتنين محذفين المفين دول لا لا لا كل فعل من دول في غائب ومخاطر فقول يشرحان وتشرحان يشرحون وتشرحون وبقول تشرحين صاروا كام خمسة يبقى كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو وو الجماعة أو ياء المخاطر يسمى فعل من الأفعال الخمسة يعرب ازاي يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون انا بقول كان في اعلان زمان بيجي في التلفزيون عن مبيد حشري اسمه ديكسان فنيجي بصراصير ويقول لك ارجوكم لا تستخدموا ديكسان ديكسان خطير علي وعلى اخواني الصراصير يعني يعني البيت اللي فيه ديكسان ما فيهوش صراصير والبيت اللي فيه صراصير ما فهوش ديكسان الا فعل الخمسة بتقول كده تلاقي نون ما تلاقيش نصب ولا جازب ما تلاقيش نون تلاقي نصب وجازب وهكا البيان شوف المثال لن تنالوا لقيت ايه لن اشتغل ايه بتنصب ما لقيتش النون حتى تنفقوا حتى بتنصب ما لقيتش النون مما تحبون لقيت النون ملعتش ناصب ولا جاز يبقى الأفعال الخامسة ترفع به ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون ناشي كفا كده طيب أنتم أيها الشباب تحملون أمانة المستقبل أنتم أيها الشباب من يعلم كلبة الشباب أنتم أيها الشباب تحملون أمانة في المستقبل. المعرف بقال بعد أيها وأيّتها يعرب نعت. أيها المسلمون ما هو شيوه المسلمين؟ أيها الإيه؟ المسلمون. أيّتها الفتيات توه لأن المعرف بقال بعد أيها أو أيّتها يعرب يعرب نعت يعرب نعت. أنتم أيها الشباب تحملون أمانة في المستقبل فين الفعل اللي من الأفعال الخمسة؟ بص كده في المثال تحملون تحمل وضيف عليها واو الجماعة صارت تحملون في نون أيوه في نون في نصب جازم لا يبقى تحملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة. يبقى لفعل الخمسة هي ايه كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او او الجماعة او يا المخاطرة ترفع وتنصب وتجزم المعلمان يشرحان الدرس مرفوع بسبوتين المعلمان لن يشرحا يبقى منصوب بحذف النون المعلمان لم يشرحا يبقى مجزوم بحذف النون فذلك القول الكفاية أقول ما تسمعون استغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الامتحان <تصفيق> إنتوا عارفينها يا بعزاء.الامتحان عمل السنة تلت أسئلة اختبر الجواب الصحيح.